يختنق صدري من الضيق يا صمت الكلام وفي الحنايا حكي طيب النشامى يسترا لين صار الصدر ينزف من افواه المسام ملت الآهات هرج العواذل تقبراها وتكذب عيون المعادي وصادع الاتهام والحقيقة رجل طيب تحلو منظره والضمير اللي محتاه جرذني المنام لين صارت بذرة الهم نخلها مذمرة ما بقى في الصدر موجع وبعنت الملام وحالنا من حيرة الصمت بلل محجرا والمخرب يعزف الحان يوم الانقسام ما درن الراس دون التوحد نظرة والمخرب يعزف الحان يوم الانقسام ما درى من راس دون التوحد نبترا والجهاد اللي زعم فيه من تحت الزام كيد حاسد لجل مصلوح واضح دبره كيف كيف نخرج دون شار الولي ما هو حرام وانت توقف عند موضع وموضع تعبره ما تشوفون المضلل يخبط في الظلام لا تلومونها مدام المصالح تجبره لابس ثياب التدين وهو نبع الخصام يوقف الفتنة ضلالة عليها مقدرة وما در النفكارة اللي حكمها بالجام خاض ظنه يوم عقل الصبي ما تطبره والله هن يبطي والله هن يبطي والله نيضط على العد وهم احيام والله نيضط على العد ووهمها احيام عدنا راهي ولا كل عابر يشبره تحت راية من هقاويه ضربات الحسام ولا تعزوا كل كايد بنظرة بعثره ومن معنا ناس الفلاح يداحم في الزحام. ومن معه نسل الزلاحي وداحم في الزحام هيبته رجل انتلك الزمان انحرة ويا انحرة ويا خليفة ويا خليفة من قبل تنده رجال المقام تحت عمرك طال عمرك وخصبك لقهرة تحت عمرك طال عمرك وخصبك لقهرة